بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء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 وَأَطْمِيَ دَكْ إلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءٌ من غَيْرِ صُوِّنْ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ إِذْ هَبْ إلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ قَالَ رَبِّ إشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْدَ لِي أَمْرِي وَأَحْلُّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْنِي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 قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما دار القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ السِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثنى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 قال من تمله قبل أن آذن لكم إنه لك بيوكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقا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 انَّهُ مَن يَأْتِ بِعَمَلٍ مُّجْرِمٍ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدِمَ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 وَلَادِنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّكِينَةِ كَذَلِكَ نُنَزِّلُ الْآيَاتِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ كُنُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غضبي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي, لغفار وإني إني لظفار اللي من تاب وإني لظفار اللي من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثر وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذعها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علمًا وعنة الوجوه للهي القيوم وعنة الوجوه للهي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد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 ن هذا عدو لك ولزوجك فَرَأَى يُخرجنكما من الجنة فَتَشْقَى إِنَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يا أَمُهَا الَّذِي لَكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَطَفِيقَ يَقْصِفَانِ عَرِيْهِمَا مِنْهُ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَمَى ثمّ أتبع ربه فتاب عليه وهداه قَالَ هَبِطَ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّا يَأْتِينَكُم مِنّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَهُ دَايَ فَلَا يَضْلُّ وَلَا يَشْقَى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضك ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من أسرى فلم يؤمن بآيات عبده ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِلِهِمْ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 وَمِنَ النَّاسِ إِلَيْنِ فَسَبِّحْ وَأطْرَافًا نَهَارًا لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَلَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ سَهْوَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة استبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربي أو لم تأت بينهما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونحزى قل كل متربص فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ومن اهْتَدَى